أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى السماء شرقت وأذنت لربها وحقت وإلى الأرض مدت وألقتها فيها وثقلت وأذنت لربها وحقت la